بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العظيم الجليل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن الشبيه والمثيل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله هاديا ودليلا فنعم الهادي والدليل اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم تصير فيه الجبال كالكثيب المهيل أما بعد فالسلام عليكم ما الله وبركاته وفي بداية هذا اللقاء فإنني أشكر بعد شكر الله عز وجل جامعة أم القرى ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أن هيأت هذا اللقاء بكم على هذه الأرض الطيبة المباركة وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب لنا ولكم الخطا، وأن يجعلها موجبة عنده للمحبة والرضا أيها الأحبة في الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد إخواني في الله كم هي نعمةٌ من الله عز وجل' عظيمة ومنةٌ من الله تبارك وتعالى جليلة تلك النعمة التي أخرجَ بها العبد من الظلمات إلى النور وأنقذَه من مزالِق الهوى والردى والشرور كم هي نعمة من الله عز وجل عظيمة وكم هي منةٌ من الله تبارك وتعالى جليلة أي ساعة تلك الساعة التي أقبلت فيها القلوب والقوالب على الله؟ أي ساعة تلك الساعة التي عرف العبد فيها سيده ومولاه؟ أي ساعة تلك الساعة التي فطر فيها الفؤاد من خشية الله؟ أي ساعة تلك الساعة التي أقبل العبد فيها على الله تبارك وتعالى من بعد إدبار؟ وأحسن من بعد إساع ما أعظمها من ساعة تلك الساعة التي نادت فيها النفس اللوامة وانبعثت فيها في النفس أشجان وأحزان تذكر العبد بعظيمة بعظيم نعمة الله جل وعلا عليه وجليل منته لديه تذكره فانتبه من الغفلة واستيقظ من المنام وأقبل على ذلك الملك العلام أي ساعة تلك الساعة التي لا يستطيع العبد شكرها ولا الوفاء بعظيم حقها حرمتها أمم فهوت في مها الرداء والشرور وأكرمك الله جل وعلا بالإقبال عليه فاللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك نعمة تمحظت لك وحدك لا شريك لك فلك الحمد كما ينبغي أن تحمد عليها لذلك إخواني فإن القلوب الصابقة تتقطع لهفاً وشوقا للثبات على هذه النعمة تريد البقاء في الطريق إلى الله تريد الثبات على سبيل الله تريد البقاء على هذه الهداية التي رحمت فيها من عذاب وأنقذها الله تبارك وتعالى بها تريد أن تبقى تريد أن يثبت القدم ولذلك يضطرب الجنان من خشية الله خوفا أن تتبدل الأحوال أو تسوء العاقبة والمآل لذلك تتساءل القلوب الصادقة وتتلهف شوقا وحنينا لمعرفة الأسباب التي توجب بثبات القدم توجب ثبات القدم في السبيل إلى رب الأرباب تريد من يهديها تريد من يدلها على العلاج الناجع لذلك البقاء تريد أن تثبت على هذه الهداية إلى لقاء الله جل وعلا استجابة لأمره وطاعة له سبحانه إذ يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فحفظوا وصية الله وأرادوا تطبيقها فاشتاقوا وتلهفوا لكي يكرمهم الله عز وجل بالبقاء والثبات على الهداية أين سبيل البقاء أين طريق الثبات على الهداية أين طريق أين طريق البقاء والثبات على الهداية أول تلك الأسباب وأعظمها أن يتوجه العبد إلى الله جل وعلا بقلب صادق منكسر بين يديه يسأله الثبات على الهداية فإن الدعاء حبل متين من الله عز وجل من استمسك به نجا ومن استعصم به أغاثه الله جل وعلا إذا استغاث وأجاره إذا استجار من بيده الهداية والضلال من بيده الهداية والضلال من القلوب بين أسبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء هو الذي يعطي وإن أعطى فلا مانع لما أعطى وهو الذي يمنع فلولا وإن منع فلا معطي لما منع لذلك أول طريق للبقاء على الهداية وأول سبيل للثبات على الهداية أن يتوجه القلب إلى الله بصدق وإخلاص وحق على الله تبارك وتعالى ما من عبد يسأله بصدق أن يثبت قدمه وقلبه على الهداية إلا ثبته الله سل الله الثبات على الهداية فذلك شأن الأخيار وداب الصالحين الأبرار إذ حكى الله جل وعلا دعاءهم إذ يقول في محكم كتابه ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أولئك الأقوام الأخيار علموا أن الهداية منحة من الله وعطية من الله جل شأنه لا سبيل للبقاء عليها ولا طريق للدوام عليها إلا إذا صدق العبد في سؤال الله ذلك وقد دل الدلائل السنة على ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهد العباد لربه أهداهم وأتقاهم وأشدهم خشية لله عز وجل كثيرا ما يسأل الله الهداية وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من دعائه المأثور أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فكان يسأل الله الهدى وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بين السجدتين اللهم اهدني وارحمني وعافني وارفعني وجبرني إلى آخر الدعاء المأثور من تعلق بباب الله ولجأ إلى جناب الله وصدق في دعوة الله يسأله أن يثبت قلبه على الهداية فحق على الله أن يعطيه ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديته فاستهدوني أهديكم وعد من الله من سأله الهدى يهدي إخواني من الذي أنقذ القلوب من تلك الظلمات أقوام ما عرف الله حياتهم كلها إمتن الله عليهم بالهداية ما وقفوا يوما من الأيام بباب الله يسألونه أن يهديهم ومع ذلك تكرم وتفضل وهب سبحانه أليس خليقاً به جل وعلا إذا تعلقت ببابه وعدت بجنابه وأظهرت الفاقة إلى الله أن يثبت لك القدم على سبيله فهو الحقيق بأن يهب ذلك لذلك إخواني دعوة أن نتوجه إلى الله جل وعلا في مضان الإجابة التي ثبتت بها النصوص الصحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم سلوه الثبات على الهداية في الأسحار سلوه الثبات على الهداية بين الأذان والإقامة سلوه الثبات على الهداية في السجود سلوه الثبات على الهداية فإن الدعوة تقرع بابه وتنزل, وتنزل إلى رحابه طالبة من عظيم فضله ومنه وكرمه لذلك إخواني أول سبيل للوصول إلى الثبات على الهداية أن تُدمن سؤال الله أن يثبت قلبك على الإيمان وأن يُذيقك حلا طاعته وذكره وشكره أما السبيل الثاني وهو أجلها وأعظمها تغذية القلوب بالإيمان بالله فإنه ما من قلب يقوى اعتقاده ما من قلب يقوى اعتقاده في الله جل وعلا وتزل قدمه أبدا ولذلك قال بعض السلف ما عرف سوء الخاتمة لإنسان مستقيم في عقيدته ما عرف سوء الخاتمة لإنسان مستقيم في عقيدته فإذا تغذت القلوب بالإيمان بالله وتعرفت على الله جل وعلا حقيقة المعرفة عن طريق ذلك الكتاب المبين وتلك السنة العطرة النظرة أو ذلك لها الثبات على طاعة الله جل وعلا تعرفوا على الله فإن القلوب التي تعرف الله لا تجحده والقلوب التي تعرف الله لا تعرض عن الله أبدا ولذلك إذا نزل الإيمان إلى جذور القلوب اهتدت إلى علام الغيوب ومن يؤمن بالله يهدي قلبه من ازداد في إيمانه وزاده الصباح والمساء معرفة بمن بمن يقلب الليل والنهار وبمن له العشي والإبكار دعاه ذلك للثبات على الهداية دعاه ذلك أن يكون الله أحب إليه من كل حبيب وأرجى لقلبه من كل مرجو لذلك إخواني لا يمكن أن يثبت القدم إلا إذا عظم الإيمان بالله تبارك وتعالى وهذا الكون محراب التفكر محراب التأمل والنظر جعل الله عز وجل فيه الدلائل الناطقة بوحدانيته الشاهدة بعظمته وألوهيته. إن نظرت أمامك وجدت دلائل عظمته، وإن نظرت وراءك وجدت دلائل قدرته، وإن نظرت عن يمينك ويسارك ومن فوقك وتحتك بل لو نظرت في نفسك لوجدت دلائل عظمته وشواهد رحمته؟ فلذلك إذا تغذى إذا تغزل القلب بالإيمان بالله عز وجل فإنه سيرصخ في البقاء على طاعة سيده ومولاه. السبب الثالث من أسباب البقاء على الهداية الاستجابة لداع الكتاب والسنة إذا أتتك الآية من آيات القرآن وأتاك الحديث من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أو إقراره أو عمل أو إقراره أو عمله. تلهفت نفسك شوقا للعمل بذلك. فانهما من عبد ما من عبد يذمن الطاعه لله عز وجل ورسوله فيزل قدمه ابدا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكثر عنكم سيئاتكم ويغفر, ويغفر لكم من ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم لذلك اخواني فإنهما من إنسان يسعى جهده في تطبيق أوامر الشرع والتزام أوامر الكتاب والسنة إلا ثبت الله قدمه على الهداية تأثروا بمواعظ القرآن تأثروا بكلام الرحمن واغسلوا القلوب بذلك الداء النافع والعلاج العظيم قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما من تأثر بمواعظ القرآن وانكسر, منك وانكسر قلبه خشية للرحمن فإن الله يثبت له الجنان ويجعله على استقامة وطاعة لله عز وجل ولذلك ما عرف عن إنسان حريص على السنة على اتباع السنة وتطبيقها في نفسه وفي ولده وفي أهله ما عرف عنه أنه تقلب قلبه عن طاعة الله يوما من الأيام لذلك إخواني انتهجوا هذه المناهج الكريمة تعرضوا لنفحات من الله ورضوان وذلك بالتأثر بآيات القرآن لقد كان السلف الصالح لقد كان السلف الصالح أقوى العباد وأكمن أكمل العباد استجابة لأوامر الكتاب والسنة فصلحت لهم الأحوال وأوجب الله لهم حسن الخاتمة والمعال فلذلك إخواني من تغذى قلبه بمحبة الكتاب والسنة فإن الله تبارك وتعالى يثبت قلبه لأن القرآن طريق الهداية الأول الذي لا هداية إلا عن طريقه قال الله في محكم كتابه قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي فدل هذا على أن الوحي طريق الهداية وأن العبد إذا اهتدى بالوحي دعاه ذلك للثبات على سبيل الله وطاعة الله ومرضاته وكذلك السنة فهي نور على نور ورحمة على رحمة من اقتفى آثار النبي الكريم هداه الله تبارك وتعالى من اقتفى آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم سبت الله قدمه على الهداية قال الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون اتبعوا هذا النبي الكريم لعلكم تهتدون فكل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متأثرا بأقواله وأفعاله يحب السنن يحب تطبيقها يحب التزامها يتأثر بها كلما سمع سنة كان جل همه وغمه أن يطبقها ذلك العبد الذي أوجب الله له الهداية والثبات ولذلك إخواني ينبغي للإنسان أن يغذي قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة تدعوه أن يؤثره على كل شيء حتى على نفسه التي بين جنبي ثلاث من كن فيه وجد به حلاوة الإيمان ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد به حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فلذلك إذا كان العبد يحب الله من كل قلبه ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبه تدعوه إلى المتابعة الصادقة المجردة من الهواء فإنه لا شك أنه أسأد العباد وافوزهم بالهداية ولذلك لما تأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بآثاره واهتدوا بهديه كانوا أكمل الأمة ثباتا على الحق اكتمل لهم الإيمان لما تأثروا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يدمنون تطبيقها ولا يرتاح الواحد منهم إلا بالتزامها مستطاع إلى ذلك سبيلا لقد تأثروا بتلك السنة حتى كان الواحد منهم يحب الطعام الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك إخواني ينبغي للإنسان أن يغذي قلبه بمحبة السنن والآثار والسير على نهجها والاقتفاء لآثارها السبيل الرابع من أسباب الثبات على الهداية محبة العلماء وغشيان حلق الذكر فإنهم هم القوم الذين لا يشقى بهم جليس من أحب رياض العلماء وتطفل في الجلوس بها تقربا إلى الله وتحببا ثبت الله قلبه على الهداية وثبت الله قدمه في السبيل المفضي إلى رحمته ورضوانه ولذلك لا تجد إنسانا يحافظ على مجالس العلماء ويحافظ على حلق الذكر إلا وجدت قلبه في شراح عظيم ونفسه في الطفيط معنينة عظيمة بذكر الله جل وعلا وشكره والثناء عليه لقد جعل الله العلماء هداةً مهتدين جعلهم ورثة للأنبياء وجعل الخير في اتباعهم والاقتفاء لآثارهم ومن أحب قوماً حشر معهم فمن أحب العلماء حشره الله مع العلماء ومن تطفل على حلق الذكر راجئًا رحمة الله بيض الله وجهه في الدنيا والآخرة وثبت الله له القدم حيث تزل الأقدام السبيل الخامس من الثبات على الهداية طلب العلم, طلب العلم الذي يجعل, يجعل العبد أكمل, أكمل العباد إيمانا بالله ومعرفة بالله سبحانه وتعالى ذلك أن الله جل وعلا وعد أهل العلم بالخير كله ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فاعلم أنك إذا اتجهت في سبيل طلب العلم واتجهت إلى حلق العلماء تريد أن يكرمك الله بالعلم فاعلم أن الله أراد بك خيرا وحاشى لعبد أراد الله به خيرا أن يقلب قلبه على الشر أبدا لذلك إخواني تجد أكمل الناس ثباتا على الهداية طلاب العلم وتجد الناس أصدق الناس ثباتا على الهداية هم طلاب العلم وأعرف الناس بالله وأصدقهم في معاملة الله وأرج العباد لله بعد العلماء طلاب العلم أولئك الذين صقلت قلوبهم روحانية الكتاب والسنة أولئك الذين جلسوا مجالس الذكر فحفتهم الملائكة فنجوا من شرور الشياطين ووساوسهم وخطراتهم، فكانوا أكمل العباد ثباتا على طاعة الله عز وجل ومرضاته. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة حقيقة بأولئك الأخيار. الذين أضاعوا الليل والنهار في تلك الكلمات العطرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت الله أقدامهم أولئك الذين احتسبوا عند الله أن يسقط الإثم عن الأمة بأن يجندوا أنفسهم دعاة وهداة وعلماء معلمين الخير ومسدين إليه لذلك فإن من دلائل الثبات على الهداية محبة العلم والحرص على طلبه وهنا إشكال, وهنا إشكال كثيرا ما يرد وهو أن بعض طلاب العلم والعياذ بالله خاصة في هذه الآونة الأخيرة قد ينتكس عن طلب العلم فما السبب؟ ما هو السبب في كونه ينتكس والعياذ بالله عن الهداية والجواب أن طاءن المراد بطالب العلم الذي أراد الله له الثبات طالب العلم الصادق مع الله في طلبه المتأدب مع العلماء ولذلك لن تجد إنسانا يستجمع خصلتين الصدق في طلب العلم والأدب مع العلماء إلا وجدته عالما في عاقبة أمره إلا بلغه الله العلم في نهاية أمره والعكس بالعكس والعياذ بالله لذلك إخواني ينبغي للإنسان أن يجند نفسه لسلوك سبيل العلم وعلى الله أن يثبت بذلك قدمه على الهداية من أسباب ثبوت القدم على الهداية واستجاب الولاية بعد العبد عن محارم الله وخوفه وخشيته لله عز وجل إن تنكب العبد عن صراط الله جل وعلا له أسباب تدعو إلى ذلك وأعظمها الميل إلى الهوى وإيثار الشهوات والشبهات ولذلك إذا استدمن القلب حديث النفس الداعية إلى محارم الله تنكب ذلك القلب والعياذ بالله عن صراط الله فينبغي للعبد إذا وجد في نفسه الوساوس والخطرات أن يعوذ بالله جل وعلا وأن يستجير ويستغيث بالله سبحانه وتعالى من شرها وضرها ولذلك إخواني إذا أراد العبد أن يثبت قدمه على الهداية فليبتعد عن تلك المحارم الموجبة لضعف الإيمان في القلب وأن يحاول قدر استطاعته إذا وجد من النفس دواعيها أن يكبح جماحها بالخوف من الله تبارك وتعالى فحق على الله من ترك شيئا لله أن يعوضه خيرا منه ومن أسباب الثبات على الهداية معاشرة الصالحين والأخيار فإن الصالحين والأخيار الجلوس معهم والأنس بهم من أعظم الأسباب الموجبة للهداية وكذلك الحرص على زيارتهم والتأذب بأخلاقهم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله تعالى أن الله عز وجل غفر لعبد جلس في مجلس ذكر مرة واحدة فقال وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس هم القوم لا يشقى بهم جليس فالجلوس مع الأخيار وزيارة الأخيار من أهم الأسباب الموجبة للثبات على الهدايا وفينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على الجلوس مع الأخيار. والعكس بالعكس والعياذ بالله فلو سألت القلوب يوما من الذي دعاها لمحارم الله من الذي زين لها الشبهات والشهوات من الذي مهد السبيل لمحارم الله لو سألت القلب سؤالا صادقا من الذي دعاه إلى محارم الله أن ينتهكها وحدود الله أن يغشاها لوجدت وراء ذلك قرين السوء والعياذ بالله من الذي زين كأس الخمر وجعلها ألذ إلى النفس حتى طلبت شرابها فأعرضت عن الله بشربها من الذي حبب إلى الزنا وقرب إليه ومهد السبيل إليه داع الهوى والردى شياطين الإنس والجن فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على البعد عن لا خير فيه ولذلك إذا أراد الله بعبده أن يثبت قدمه على الهداية دعاه إلى كراهية الأشرار وجعل قلبه لا يرتاح لهم ولا يطمئن للجلوس معهم ولذلك بلغت الهداية ببعضهم أنه يقلق لو مر عليه من عصى الله خشية أن يذكره بمعصيته فلذلك إخواني إن فلذلك البعد عن الأشرار والدلوس معهم وإن كثيرا ممن أكرمهم الله بالهداية قد يتساهلون في هذا الأمر العظيم فتارةً تجدونهم تجدهم يجلسون مع من لا خير فيهم ويتساهلون في ذلك ووالله إنه لخطر عظيم من تعرف على الله وامتلأ قلبه بالإيمان بالله فإن قلبه لن يسكن, لن يسكن فيه غير داعي الله ومحبة الله ولذلك لن يجتمع في قلب عبد محبة الله ومحبة عدو لله أبدا أبدا لن تدخل محبة الله إلى قلب عبد فيدخل مع تلك المحبة شريك يضادها أبدا إما محبة لله خالصة تنتفي معها محبة ما سواه إلا أن يكون حبيبا لله وإن العكس والعياذ بالله فينبغي, فينبغي للإنسان أن يحذر من الجلوس مع الأشرار وإن الجلوس معهم والضحك واللهو معهم من الأمور التي توجب للعبد الردى وتورده موارد الشهوات والهوى ولذلك من تعود على مجاملة الأشرار فلا يلومن إلا نفسه ومن الأسباب الموجبة للهداية كثرة تلاوة القرآن فإن القرآن شفاء القلوب طب القلوب والأرواح من أكثر تلاوة القرآن خاصة قيام الليل فإنه من أعظم الأسباب الموجبة للثبات على الهداية ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة إيمانا تفطرت قدمه في القيام بين يدي الله في جوف الليل ولذلك إخواني من حبب الله إلى قلبه قيام الليل ثبتت له تلك القدم على الهداية تعود أخي في الله ولو جزء واحدا من القرآن تتقرب إلى الله جل وعلا به في ليلك إخواني نجلس الساعات الطويلة في مجالس الأحاديث والله تهون علينا الساعات الطويلة ونسهر إلى ساعات متأخرة من الليل. والله لو بذل ربع معاش تلك الساعات لأصابك من الله نفحة ورحمة قد تكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة. لا يعز على, الإنسان يعز على الإنسان لو أنه قام ربع ساعة بعد صلاة عشاء يقلب فيها يقلب فيها ذلك القلب أمام تلك الآيات الطيبة. وإن تيسر للإنسان أن يقوم آخر الليل فإنه والله أكمل وأجمل, ل... وأجمل للعبد في عين ربه فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على قيام الليل فإن قيام الليل من الأمور الموجبة على... موجبة لثبات القدم على الهداية لأن العبد إذا قطع ليله في تلاوة القرآن تأثر في صباحه بقيام الليل ولذلك قال بعض السلف والله ما حفظت قيام الليل إلا ووجدت أثر ذلك في علمي وعملي في يومي ونهاري فلذلك إخواني دعوة أن نحيي الليل خاصة في الأسحار فحق على الله عز وجل أن يثبت تلك الأدسات الطيبة الطاهرة التي تقلبت في جوف الليل بين يدي فحرام على تلك العيون التي سحت بالبكاء في جوف الليل أن تمسها النار وحرام على تلك الأقدام التي انتصبت في جوف الليل بين يدي الله حرام أن تمس عذاب الله وعقوبة الله بعد أن تشرفت بالوقوف بين يدي وحرام على تلك السواعد الطيبة الطاهرة التي أكرمها الله بقيام الليل فانتصبت في السجود بين يدي الله عز وجل أن ترى النار أو تمسها فلذلك إخواني دعوة للمحافظة على قيام الليل وأسوى جماع الخير كله جماع الخير كله تقوى الله عز وجل فمن اتقى الله ثبت الله قدمه على الهداية وأوجب له الولاية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يثبت أقدامنا اللهم إننا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى اللهم إننا نعوذ بك من الضلال بعد الهدا ومن العمى بعد البصيرة ونعوذ بك من الحور بعد الكور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وسلم وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجزل المثوبة لفضيلة الشيخ يقول السائل يقول أريد أن أهدي والدي فماذا أفعل؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تسأل أخي في الله عن الطريقة التي تستطيع بها هداية أبيك اعلم أولاً أنه ليس هناك أفضل من الدعاء أن تدعو لأبيك في صباحك ومسائك أن يهديه الله إلى سواء السبيل الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب الموجبة لهدايته، وذلك بإدمان تذكيره بالله عز وجل، وينبغي عليك أن تتواخى الأسلوب المؤثر، فإن الأب يتأثر بنصيحة ابنه إذا كانت تلك النصيحة إذا كانت تلك النصيحة قد راعى فيها الناصح أسلوب الأدب، وقد علمنا الله تعالى الأدب مع الوالدين في دعوتهم. فهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا أبيه قال, قال الله تعالى حكاية عنه لما قال له أبوه اهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا مع أنه آذاه قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرج منك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيه منهج الرباني يبين لنا أنه ينبغي للابن أن يحسن الأدب مع أبيه ولو كان كافرا. فالله تعالى يقول وإن جاء هداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فينبغي عليك أن تحرص كل الحرص على أن تكون متأدبا في دعوة أبيك أن تظهر له الأدب إذا لقيته. حتى يحس أن الهداية أثرت فيك إذا أقبلت عليه أظهرت له السرور وأظهرت له المودة كل ذلك طلبا لهدايته والعكس بالعكس فكثير من الإخوان لا يحسن هداية الوالدين ولا يحسن النصح للوالدين وتكون النتائج على خلاف ذلك ولذلك ما من إنسان يحسن الأدب مع والديه إلا تأثر الوالدان بنصحه, بنصحه ينبغي لك فا... بعد الدعاء أن تدعو الوالدين وأن تحسن الأدب في الدعوة والأمر الرابع أن تتوخل الأسباب المؤثرة فإذا لا سمح الله حدث أمر يوجب تمديها الأب كأن تحصل, تحصل حسنة يحبها الوالد فإذا حصلت حسنة يحبها الوالد اغتنمتها فرصة لكي تذكره بنعمة الله عز وجل عليه وكذلك لا سمح الله إذا حصلت مصيبة ذكرته بشديد عذاب الله وعظيم نقمة الله فدعاه ذلك للهداية المقصود أن تتوخل الأسباب الموجبة لهداية الوالد مع مراعاة الأدب والله تعالى أعلم أحسن الله جزاءكم يقول السائل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 قبل السنتين وفي هذه الأيام يشعر بالتقصير فيرجو توجيه نصيحة له كما سبق وهو السؤال نفسه لكن أذكر بعض الإخوان أنه أصابه شيء من هذا وكان طالب علم يقول أجد في نفسي قسوة لا أدري ما سببها وأجد في نفسي أنه تمر علي الآيات التي تبكي من خشية الله عز وجل ومع ذلك لا أتأثر فقلت له يا أخي أسألك واصدق معي في جوابك كيف حالك مع الله هل هناك حق الله أمران فعل الفرائض وترك المحارم فكيف أنت في فعل الفرائض وترك المحارم؟ قال والله لا أنكر من نفسي شيئا ولا أقول ذلك تزكية لنفسي فقلت الحمد لله هذا حق الله فلننتقل إلى حق العباد كيف أنت مع والديك كيف أنت مع أبيك؟ فلما سألته كيف أنت مع أبيك أصابته الدهشة. قال ها والله بيني وبين أبي نوع من سوء التفاهم. لا أستطيع أن أحسن الكلام معه، ولا أستطيع أن أحسن درة. فقلت يا أخي من هنا تبتدئ من هنا من هنا جاءك البلاء، من هنا حيثما عصيت الله في در الوالدين أوجب ذلك لك القسوة. فجرب في صلاح حالك والله يا إخوان ما مضى الثلاثة أيام, أيام وقد غير حاله يقول لي والله حتى حفظي تغير لما أحسن في بر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين شيء هين الله تعالى يذكر عبادته ويقرنه بعبادته واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا حتى قص علينا شرائع من قبلنا فذكر بر الوالدين فيها وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بر الوالدين سبب من أعظم الأسباب التي توجب للعبد سعادة الدنيا والآخرة إذا بلغ ببر الوالدين أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين هم أكملوا الأمة إيماناً واتباعاً له يوصيهم إذا رأوا أويس القرن أن يسألوه أن يدعو لهم فماذا بعد هذا؟ إخواني إن كثيراً من الشباب الذين أكرمهم الله بالهداية ربما يلاحظون على الوالدين بعض التقصير فيسيئون إلى الوالدين وقد يعقون الوالدين يعصون لهم الأمر ولربما يبلغ الحال إلى ما فيه سخط الله عز وجل وغضبه فلذلك أخ الكريم أدعوك أدعوك إذا أردت أن يذهب الله عنك ما تجد أدعوك أن تتفقد أوامر الله ونواهيه. هذا الأمر الأول والأمر الثاني أن تتفقد حقوق العباد وأولها حق الوالدين تفقد من تحت يدك من العمال تفقد من تحت يدك من الموظفين تفقد جميع من ولاك الله أمره حتى أبنائك انظر إلى معاملتك معهم والله ستجد أن هناك أسبابا أوجبت لك ذلك وغير يغير الله عز وجل ما بك وما من هم يصيبك إلا وورائه سيئة وورائه خطيئة أوجبت ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك والله تعالى أعلم يقول السائل كيف تكون المحبة في الله وما, وما فضلها المحبة في الله فهي أن يكون السبب الباعث على محبتك للإنسان أن الله يحبه وذلك يكون حينما ترى عليه الآثار الموجبة لمحبة الله فعلى سبيل المثال ترى عبدا محافظا على الصلاة فتحبه لمحافظته على الصلاة ترى إنسانا من طلاب العلم تحبه لأنه من طلاب العلم فالصلاة وطلب العلم يحبها الله عز وجل فإذا كان السبب الباعث على المحبة يحبه الله ويرضاه الله فذلك فتلك هي محبة الله فلذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يكون محبا لأخيه في الله أن يكون السبب الداعي لتلك المحبة هو طاعة الله ومرضاته أما آثارها فالتواصي بالحق ولذلك نفى الله عز وجل الخسارة عن أهلها فقال إلا الذين آمنوا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالأخ في الله هو الذي إذا نسيت الله ذكرك وإذا ذكرت الله أعانك ولذلك إخواني من سعادة المؤمن أن يهيئ الله له أخا صالحا وأخا في الله فمن آثارها التي تسأل عنها ومن فوائدها التي تسأل عنها أنه يدعوك للثبات على الطاعة هذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يحمله الله النبوة يحمله الله النبوة التي هي أعز شيء وأكرم شيء يكرم به العبد ومع ذلك ماذا يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا نبي من أنبياء الله يتمنى أن يعطيه الله أخا صادقا يعينه على ذكر الله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا مرات الأخوة في الله أن أخاك يدعوك على الثبات على الهداية وهذه كفى بها من نعمة وأخوك الصادق في الأخوة تجد منه خيرا كثير حتى في أمور الدنيا يحفظ لك الأسرار ويحاول أن يكون لك نعم العون بعد الله إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك هذا هو الأخ في الله ولذلك لما حضرت عبد الملك بن مروان حضرت الوفاة بكى فقيل ما يبكي قال والله لا أبكي على فراق الدنيا ولكن أبكي أنني لم أجد في الحياة خلا خليلا صادقا صديقا في مودته ومحبته فهذا إذا وجدته لن تجده إلا في الإخوان في الله والأحباب في الله وأما ثمراتها في الآخرة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث القدسي عنه تعالى أنه يقول وجبت محبتي للمتزاورين فيها والمتحاب فيه وفي الحديث الآخر القدسي عنه تعالى أنه يقول أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وقال الله في محكم التنزيل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فمن أراد أن يكون له أخا في الله وحبيبا في الله فلينظر في إخوانه وللله در الشاعر إذ يقول انظر إذا أخيت منت آخي ما كل من آخيت بالمؤاخي أسأل الله العظيم أن يكرمناه إياكم بذلك ومن ثمراتها أن يظل العبد في ظل الرحمن كما في الحديث الصحيح من, من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في حديث السبعة ورجلان تحبى في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه والله تعالى أعنى ف... أبكم الله صلى الله جزاءكم يقول السائل ما هو وقت الأسحار وما الأفضل فيه القيام أو الاستغفار أو الاستغفار والتسبيح لقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون وقت الأسحار هو ما قبل الفجر مباشرة ما قبل الفجر مباشرة ويطول ويقصر بحسب طول الليل وقصره ولذلك كان أفضل قيام الليل قيام الثلث الآخر من الليل وهو الذي ينزل فيه الله تعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته لكي يبسط موائد رحمته وفضله فيقول هل من داع فأستجيب دعوته؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وأما أيها ما أفضل قيام الصلاة أم الاستغفار؟ فليجمع الأفضل أن يجمع الإنسان بينهما فيقوم الليل ويستغفر في قيام الليل يقوم الليل بالصلاة ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن من أفضل العبادة ركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل ركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل فهذا يدل على فضل إحياء ذلك الوقت بالعبادة فإذا جمع الإنسان بين الخيرين فهو الأفضل لأنه تحسيل لأمرين دل الشرع على فضلهما ولذلك من حافظ عليهما كان له الفضل على الكمال والله تعالى أعلم أحسن الله لكم الجزاء يقول السائل أنه يريد أن يقوم من الليل ولكنه يغلبه النوم فماذا يفعل إذا فاته الوتر؟ هل يقضيه من النهار؟ وكيف يمكن له أن يواظب على قيام الليل؟ أما المسألة الأولى كيف يقضي الوتر؟ أما قضاء الوتر فإن السنة أن يقضيه الإنسان إذا فاته بالليل بعد طلوع الشمس إلى الزوال. لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من فاته حزبه من الليل فصلف بين أن تزول بين طلوع الشمس. إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته أو كما قال صلى الله عليه وسلم والسنة في الإنسان إذا قضى الوتر أن يشفعه بركعة واحدة فإذا كان وتره ثلاثا شفعه بواحدة فصار أربعة لما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيامه من الليل صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة قال العلماء لأن سنته في قيام الليل كانت إحدى عشرة ركعة فكان يشفع ركعة الوتر فثم فتمت بذلك الركعة الثانية عشرة فهذا يدل على أن وتر النهار يشفع وهذا من الفوارق التي يفرق بها بين وتر الليل والنهار ومن الفوارق أيضا أنه لا يدعو بعد لا يقنت في في وتر النهار بخلاف وتر الليل والله تعالى أعلم يقول السائل يقول أما المحافظة على قيام الليل فهناك سبب من أهم الأسباب التي تدعو إلى قيام الليل وهذا السبب هو تذكر الآخرة ولذلك من أحب أن يحافظ على قيام الليل ينبغي أن تغيب عن ذهني ذكر الآخرة وذكر الآخرة هو السعادة بعينها من تذكر أنه ستمر عليه مثل هذه الساعة وهو ضجيع اللحد والبلاء رهيناً بالقول والعمل والله تهون عليه الدنيا وما فيها من تذكر أنه سيغلق عليه في تلك الظلمة والحفرة وأنه لا يجد إلا هاتين الركعتين أو هذه التسبيحة والاستغفار دعاه والله ذلك إلى أن يهون عليه, الليل يهون عليه النوم فيتقلب بين يدي الله عز وجل راكعا ساجدا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أول شيء يحذر الآخرة علم أنه ستمر عليه مثل هذه الساعة واللحظة لا يجد مؤنسا ولا يجد شفيعا ولا يجد موجبا لذهاب الهم والغم مثل العمل الصالح دعاه ذلك أن يكون جل همه وغمه بليله ونهاره أن يديم الطاعة وأن يكثر منها. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يفقون فمن حاول أن يتذكر الآخرة ولذلك لما كان السلف الصالح رحمهم الله من أكمل الأمة ذكرا للآخرة وكانوا لا يغيب عن ذكرهم ذكر ال عن عن بالهم ذكر الآخرة هان عليهم قيام الليل وكان الواحد منهم إذا أراد أن يضطجع لكي ينام تذكر النار فقام يتقلب وهان عليه ذلك المضجع إذا جاء لكي ينام فجاءه الدفء والراحة تذكر ضجعة القبر فوجل فؤاده واضطرب جنانه وهان عليه أن يقوم في شدة البر وفي شدة الحر لكي يتوضى وينتصب بين يدي الله في ركعة أو سجدة يرجو بها رحمة الله عز وجل ورضوانه والله لو أن أهل القبور سؤلوا عن أعز شيء يتمنونه لتمنوا تسبيحة أو استغفارا يزاد في صحيفة العمل فلذلك ذكر الآخرة ذكر الآخرة من أعظم الأسباب الموجبة لقيام الليل صلى الله العظيم أن يكرمنا وإياكم بذلك يقول هل يجوز قراءة القرآن نظرا في قيام الليل إذا لم يكن القائم يحفظ القرآن نعم يجوز ذلك طلبا للمصلحة المترتبة على القراءة واحتج العلماء لجواز ذلك بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها أن يقوم بها الليلة بالمصحف والله تعالى أعلم سبكم الله يقول السائل إن حفظي للقرآن رديء جدا وإني أحاول بشتى الطرق أن أحفظه فهل لا إلى طريق يسهل لي حفظه سل الله يعطيك أول طريق الدعاء ما من مصلحة من مصالح الدنيا والآخرة تدرك بشيء مثل الدعاء أول ما أصيك به الدعاء فإن الله تبارك وتعالى هو القادر أن يهبك الحفظ وأن يسلبك إياه الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب المعينة على الحفظ وأعظمها وأساسها الإخلاص لله عز وجل تفقد نفسك ربما كانت نيتك فيها دخل حاسب نفسك علّى الله سبحانه وتعالى أن يكرمك بإعادة النظر اليو... الذي يوجب لك صلاح النية وإذا صلحت النية أعانى الله عز وجل العبد على مقصوده الأمر الثالث بعد الدعاء وإخلاص النية أن تتوخل الأسباب. وذلك بأن, تتو... بأن تحاول كثرة التكرار والترداد الأمر الرابع أن تتخير آيات قليلة أن تتخير الآيات القليلة فالإنسان إذا أراد أن يحفظ يتخير آيات قليلة لا يتخير الآيات الكثيرة يستعجل الحفظ يأخذ صفحة كاملة لا خذ نصف صفحة بدأ أن تأخذ خمسة آيات خذ آياتان آيتين ونحو ذلك فقلة الحف قلة الشيء الذي تقرأه وكثر التكرار يوجب لك الحفظ ويكون حفظك قوية اكتب قليلا إن أردت تحفظه وعظم الحروف إن أردت تلفظه فالإنسان إذا أراد أن يحفظ القرآن يكون القدر الذي يريد أن يحفظه قليلا وأن يدمن التكرار في حفظ ذلك الأمر الرابع الذي يعين على استدامة الحفظ كثرة المراجعة خاصة بقيام الليل إذا راجع الإنسان حفظه بقيام الليل يدعو ذلك لثبات لدوام حفظه ومن أم الأسباب التي أوصى السلف الصالح رحمهم الله بها والتي تعين على الحفظ البعد عن محارم الله عز وجل لأنهم يقولون إن المعاصي شؤمها عظيم على العبد ولذلك إذا نزلت في الديار نحقت بركتها وإذا نزلت في الأعمار نحقت بركتها والعياذ بالله فينبغي للإنسان أن يبتعد عن المعاصي ما استطاع لذلك سبيلا وفي ذلك يقول الشافعي ورحمه الله سألت وكيعا عن سوء حفظي فأرشد لي إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي شكوت وكيعا سوء حفظي فأرشد لي إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي والله تعالى إذن كيف يمكن أن يتخلص من الرياء لا أعرف سببا يعين على التخلص من الرياء مثل الأمرين الذين سبقت الإشارة إليهم أولهما الدعاء أن تسأل الله أن يجعلك مخلصة قال الله تعالى إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار الأمر الثاني تذكر الآخرة هذين الأمرين هم من أهم الأسباب الذين يعين يعين التي تعين الإنسان على الإخلاص وترك الرياء ولذلك أبداً ما من إنسان يكون قلبه معموراً بالآخر فيكون مرائياً أبداً، والعكس بالعكس ما من إنسان يغفل عن الآخر إلا وجدته والعياذ بالله مرائ في قوله مرائ في عمله مرائ في ظاهره وباطنه. الأمر الثاني الذي يعين على الإخلاص على على الاخلاص وترك الرياء إعظامك المثوبة عند الله عز وجل إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منك القليل ويجزيك عليه بما لم يخطر لك على بال دعاك ذلك إلى الإخلاص لأن العبد إذا عظم الله دعاه ذلك إلى إحسان معاملة مع الله عز وجل ونصى الله أن يكرمنا وإياكم بالإخلاص لوجهه يقول السائل أنه إذا قام جزءا من الليل يعجب بنفسه وعمله فهل هذا من الرياء؟ العجب داء وبلاء وأي داء وبلاء ولذلك قال بعض السلف لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا بماذا تعجب؟ بماذا تعجب؟ من الذي وفقك من الذي صرف عنك الهوى والشهوات التي لو أطبقت عليك ما استطعت أن تتخلص منها إلا أن يرحمك الله من الذي أعانك بالصحة والعافية من الذي حبب لك أن تقوم بين يديه من الذي سهل لك السبيل تذكر هذه الأمور فإذا تذكرتها تذكر أيضا ما هذه الركعتان وما هذه السجدة التي تسجدها بين يدي الله في جنب عظيم نعمة الله ومنة الله عز وجل عليك فاحتقر العبادة احتقر ما تقدمه في جنب الله فالله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين فالله جل وعلا لن نبلغ نفعه فننفعه ولن نبلغ ضره فنضره يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخراكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا بماذا نعجب؟ بماذا نعجب تذكر منهم أكثر منك إيمانا تذكر العلماء الراسخين في العلم الذين أوجب الله لهم درجات لم تخطر لك على بال تذكرهم واحتقر نفسك فلذلك يقول العلماء من وصاياهم أن الإنسان إذا بلي بداء عالجه بضده إذا بليت بالعجب عالج ذلك العجب باحتقار العمل عالجه باحتقار العمل مهما جاء ولذلك ينبغي للإنسان إذا كان معجبا بالطاعة ينبغي أن يعاشر الأخيار حتى يحتقر طاعته في جنب طاعتهم وأن يحاول غشيان حلق الذكر حتى يتأثر بالعلماء ويحتقر صلاحه في جنب صلاحهم فلذلك أوصيك أخي بترك ذلك والابتعاد عنه نص طاعت إلى ذلك سبيلا والله تعالى أعظم الله لكم الأجر يقول السائل أنه في السنة الثالثة في هدايته وطلب العلم ولكنه يقول لم يستفد من طلبه للعلم لأنه لم يسر على منهج واحد أرجوكم كيف أصحح طلبي للعلم تصحح طلبك للعلم أولا بالإخلاص لله عز وجل ولذلك بثقة تامة أنك تعطى من العلم على قدر إخلاصك فأول ما تحاول أن تخلص لله وأن تحاول إذا تكلمت تكلمت لله وإذا عملت عملت لله ولذلك السلف الصالح رحمهم الله لما صدقوا مع الله في طلب العلم هانت عليهم الأسفار وهانت عليهم مشاق الليل والنهار كل ذلك لبلوغ الرحمة لبلوغ هذا العلم لما أخلصوا لله عز وجل ولذلك قال بعض العلماء يوصي ابنه يا بني أخلص لله يأتيك العلم. كان الوالد رحمه الله من وصايا جده أنه رأ الوالد إبان شبابه وبدايته في طلب العلم رآه حريصا على طلبه على أخذ الكتب وجمعها. فأذكر ذات يوم أنني كنت مع الوالد رحمه الله في المكتبة. فجاء لي كي يضع تفسير القرطبي ففاضت عيناه من الدم. ثم قال لي يا بني لقد كنت أحلم أن أرى القرطبي بعيني كنت أحلم أن أرى القرطبي بعيني وكنت شغوفا بجمع كتب العلم وعلم جدك بذلك فقال لي يا بني أخلص لله تأتي كتب العلم إليك قال فها أنا ذا عندي ثلاث نسخ منه أليست هذه نعمة؟ قلت بلى والله إنها لنعمة فمن أخلص لله في طلب العلم أعطاه الله العلم فأول شيء الإخلاص الأمر الثاني أن تحاول قدر استطاعتك أن تأخذ العلم عن العلماء كثير من طلاب العلم خاصة الآن ما يأخذون العلماء إلا من الكتب نعم الكتب فيها خير ولكن يفوتهم من الخير ما لم يخطر لهم عن أبان العلم يأخذ من صدور الرجال يأخذ حينما تزاحم العلماء بركبتيك وتتلقف رحمة الله بالتواضع في الجلوس في حلق الذكر فتكون خطواتك في سبيل الله وأنفاسك في سبيل الله وسنعك في سبيل الله وبصرك في سبيل الله لأنك تقرأ وتكتب وتسمع حتى عقلك في طاعة الله حينما تفكر في مسائل العلم فلذلك إذا زاحمث العلماء وزاحمث طلاب العلم في مجالس العلماء فزت بالعلم فالعلم لا يأخذ من الصطور كما يأخذ من الصدور ولذلك قال بعض العلماء في شرح الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء قال بعض العلماء في هذا دليل على أن العلم يؤخذ عن الرجال لأنه لو كان العلم يؤخذ عن الكتب ما قال ينتزع انتزاعا ولكن قال بموت العلماء فدل على أن العلم مربوط بالعلماء ولذلك ينبغي لطالب العلم اوصي كثيرا من طلاب العلم أن يكونوا حريصين على أخذ العلم من العلماء الكتب فيها خير وفيها بركة ولكن ينبغي أن يأخذ الإنسان العلم من أهله ولذلك قالوا من كان شيخه الكتاب فخطأه أكثر من الصواب فإن الإنسان لا يأمن من تحريف المطبعة ولا يأمن من الفهم السقيم فلربما يفهم الشيء على غير ظاهره وكذلك أيضا قال بعض العلماء من أظن من مظنة الفهم في العلم أن الإنسان يوفق الجلوس أمام يد العالم ولذلك من المجرب أنك إذا جلست في مجالس العلماء وجدت من التيسير في طلب العلم ما لم تجده لو جلست تقرأه وحده فالمقصود أن من أسباب عدم ثباتك أنك طلبت العلم من الكتب وهذا أظنه والله أعلم الأمر الأخير الذي أوصيك به إذا تبين لنا أن طلب العلم يأخذ عن العلماء ينبغي أن تتخير العالم الذي هو أهل لأن يأخذ العلم عنه ولذلك قال عبد الله بن مسعود كما ورد في صحيح البخاري أيها الناس إن هذا العلم دين فانظروا عن تأخذوا دينكم فإذا كانت تجارة الدنيا نترقب ونحاول أن نجد التاجر الصادق في معاملته فقل لي بربك كيف بتجارة الآخرة فلذلك ينبغي للإنسان أن يتخير العالم العامل الذي يذكرك بالله عز وجل في قوله وعمله ويدعوك للثبات على طلب العلم هذا إذا وفقت له فإنك بإذن الله ستصيب من العلم البغية الله تعالى آمن الله خيرا نرجو توجيه نصيحة للمرأة المسلمة فمعنا في هذا المسجد بعض الأخوات نسأل الله أن ينفعنا وياهن مسلمين يا نساء المؤمنين إن الله أدب كن فأحسن تأديب كن ورب كن فأحسن تربية إن الله تعالى وعد المحسنات من كن أجرا عظيما ووعد العباد فأن بأنه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى على أيدي كن تتربى الأجيال فأوصيكن بتقوى الله عز وجل التي هي سبب الهداء سبب التوفيق لكل خير في الدين والدنيا والآخرة وأوصيكن أن تتقين الله في محارم الله وأن تحاول الواحدة جل أمرها أن تحرص كل الحرص عن البعد عن الفتن والمحن فرأس المال في هذه الدنيا هو الدين فلا تعرضن أنفسكن لمحارم الله جل وعلا ولا ولا تر ولا, ولا ولتحاول كل واحدة أن أن تكون صادقة مع الله عز وجل في تربية في تربية الأبناء والبنات إن صلاح الأم صلاح للمجتمع وقد كان ولكن في السلف الصالح من نساء النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لكن في نساء النبي صلى الله عليه وسلم تلك النماذج الطاهرة أوصيكن بقراءة سيرة السلف. بقراءة سيرة الصالحات الطاهرات التي عمرنا الكون بطاعة الله جل وعلا وبإخراج الرجال الصادقين في طاعتهم ومحبتهم لله جل وعلا إن صلاح الأم صلاح للأمة ولذلك كم وجدنا من العلماء العاملين والرجال الصادقين الصالحين من كان سبب صلاحه أمه من كان السبب في صلاحه أمه حتى قالت أم سفيان الثوري رحمه الله قولتها المشهورة يا بني أطلب العلم أكفك بمغزلي فلذلك أخت المسلمة احتسبي عند الله تربية الأجيال على طاعة الله ومحبة الله وأوصيكن بالأزواج خيرا الأمر أنت أن تكون أن تكون الواحدة أن تكون الواحدة على قدر استطاعتها معينة لزوجها على محبة الله ومرضات الله فكم من نساء صالحات طاهرات كن سببا في صلاح الأزواج وكم من نساء صالحات طاهرات ثبت الله بهن القلوب على الهداية أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أم المؤمنين خديجة ذعرا مرعوبا مرهوبا فقال لها لقد خشيت على نفسي فمن الذي ثبته بعد الله من الذي قال له تلك الكلمات الطيبات إنها تلك المرأة الصالحة التي عرفت ربها واتقت الله في ذعلها فقالت له المقالة الصادقة كلا والله لا يخزيك الله وأحذركم من تلك النماذج السيئة من تلك القدوة السيئة التي بليت بها الأمة في هذا العصر الله الله أن ترغبن عن تلك الصالحات الطاهرات وأن تستبدلن بسيرهن العطرة ومواقفهن النظرة بسير الناجنات الداعرات الله الله أن تؤثر عليكن الكثرة الداعية إلى محارم الله البسيج البابك واحفظي حياتك واتق الله عز وجل في ليلك ونهارك واعلمي أن جمالك في الحجاب الذي به استترتي وبالقلب الذي من خشية وبالقلب الذي تضمينه بين جنبيك ليس الجمال جمال الصورة بمثل جمال القلوب القلوب لا بمثل جمال القلوب التي هي محط نظر الرحمن ومحط رحمته وصلواته ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كم نحن بحاجة إلى تلك النماذج الطاهرة الطيبة الصالحة التي تذكر بالنساء الصالحات وتجدد لنا المآثر الكريمة من سيرة سلفنا الصالح أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح الأحوال وأن يحسن العاقبة والمآل إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم نسأل الله أن يتقبل وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى الله قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلام مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي